يا نجما في أفق العلي يا تتمنى الأفلاك مكانا يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكان يا نجما في أفق العلي يا تتمنى الأفلاك مكانا يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة وسنان أقبل كالبشر إذا روانا سلي الفرحة عط سنا الفجر كالبدر يغير على اسراب الظルメ واسنان اقبل إذا روانا سل الفرحة يدعشانا فبخطوك تخطو آمال ثلت في غدر ومهانا فبخطوك تخطو آمال ثلت في غدر ومهانا وبعزمك تنهض أفئدة عشقت في صدرك تحنانا وبعزمك تنهض افئده عشقت في صدرك تحنانا قد في صدرك تحنانا كانت من في أفق العليات دمن الأسلاك مكانا يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمة واسنانا أقبل كالبشر روى نفسا للفرحة عكسانا يا نفسا في صدري يحيا ودماءا تعمر شريانا أنشد فغناءك أنداء و زهور رياضي ذبلانا ونفانك يبعث أمواتا إذ ينفخ فيهم تبيانا أيقظ في قوم يماضيهم فجلال التاريخ أمانا هل ينقذ ديني من يحيا ما بين الرقص وألحانا لن يرقص في ديني نفسا من يفقد حتى إيمانا هل ينقذ ديني صوى الحانة لم يرفص في ديني نفسا من يفصد حتى إيمانا لن يمحو أحداني إلا من يتعب في الله حصانا يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أوصانا من يتعب في الله عصانا يكتسح الباطل يرهبه بل يحصد حتى أغصانا بل يحصد حتى أغصانا يا نتمن في أفق العليا تتمنى الافلاك مكانا يا روحا في الأمة تسري لتعيد لها كل مكانا أقبل كالفجر يغير على أسراب الظلمه واسنانا أقبل كالبشر إتارا نفسا للفرحة عطشانا يا حلو من داعب أذفانا تسمت من خسف وإهانة أفرسك الغيمة اتهم تجناح الرحمة هتانا يا حلو من داعب أذفانا تسمت من خسف وإهانة أفرسك الغيمة اتهم تجناح الرحمة هتانا ففؤادك واحة إيمان نتفيؤ فيها أركانا فؤادك واحة إيمان نتفيؤ فيها أركانا فؤاد كواحة إيمان نتفيأ فيها أركانا. فيها وقلوب الناس بها ضمأ وقلالك خيرا ريانا. وقلالك خيرا ريانا.